صل صلى الله عليه وسلم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله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 اللهم أخرجنا من ظلومات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وبعد فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس السيرة النبوية في الدرس الماضي تحدثنا عن حادثة بدء الوحي وتكلمنا مفصلا وبفيض عن هذه الحادثة وقلنا إن الذين يحترفون مهمة الغزو الفكري ضد الإسلام يقفون عند حادثة بدء الوحي وقفة طويلة يعني أنهم يؤمنون بها لكنهم يفسرونها التفسير الذي يروق لهم وأصغينا إلى التفسير الذي يفسرون به ظاهرة بدء الوحي التي فوجئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. نعم ثم ناقشنا تفسيرهم لها مناقشة علمية وتبين أن هذا الذي يقولونه في تفسير ظاهرة بدء الوحي تدجيل مقصود ومتعمد ويعلمون أنه تدجيل ورددنا على هذا الكلام وانتهينا إلى أن ظاهرة الوحي في حياة رسول الله كما تمت وكما ذكرناها هي عبارة عن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك هو جبريل ليس له قبل في دفعها عنه ولا في جلبها إليه هذا هو الوحي وتم ذلك طبعا يقظة لا مناما والحادث التي قرأناها تثبت وتؤكد هذا الذي قد قلناه نعم إذن الآن الوحي تتابع بعد أن انقطع مدة من الزمن اختلف العلماء أهي ستة أشهر أم أكثر تتابع الوحي بعد ذلك وأنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر الآيات وهكذا فقد بدأت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة من حياته الآن نحن دخلنا في مرحلة البعثة الواقع مراحل الدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعد هي المراحل التالية الدعوة إلى الله عز وجل سرا هذه المرحلة الأولى وقد استمرت هذه المرحلة ثلاث سنوات المرحلة الثانية الدعوة إلى الله عز وجل جهرا طبعا باللسان فقط بدون جهاد قتالي واستمرت هذه المرحلة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تليها المرحلة الثالثة وهي الدعوة جهراً مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر واستمرت هذه المرحلة إلى أن تم صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين وسنتحدث عن ذلك في حينه ان شاء الله تعالى في هذه الفترة كانت المرحلة مرحلة دعوة إلى الله عز وجل مع مقاتلة المعتدين لاحظوا المعتدين بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الدعوة إلى الله عز وجل في كل أنحاء العالم مع مقاتلة كل من يريد أن يقف في وجه الدعوة هذه المراحل الأربع سنتحدث عنها تباعا مع الحديث عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن سنتكلم عن مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سرا عندما أنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان لابد أن يلبي النبي صلى الله عليه وسلم امر مولاه وخالقه قم فانذر والامر للوجود بدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل ولكن سرا اخذ يدعو قرابته اخذ يدعو الاقربين منه الذين يثق بهم ويثقون به دون ان يعلم دعوته هذه أمام العامة من الناس وكان في أوائل من دخلوا الإسلام في هذه المرحلة سيد خديجه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي أول من دخل الإسلام من النساء خديجة بنت خويلد و. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وزيد بن حارثة الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه ثم نسخ التبني بعد ذلك كما سنقول في حينه وسيدنا أبو بكر, أبو بكر ابن أبي قحافة كان هو أيضا من الذين بادروا إلى الإسلام وسيدنا عثمان ابن عفان وزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص واخرون وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء كانوا في مقدمة من دخلوا الإسلام ودخلوها في هذه دخلوا الإسلام في فترة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام سرا. ولما اربى يعني زاد عدد المسلمين على ثلاثين شخصا اتخذ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا يلتقون فيه ليتلوا عليهم ما يتنزل مجددا من اي الكتاب المبين ويعلمهم أمور الإسلام وعقائده كان المكان الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتقا له مع المسلمين دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكانت هذه الدار موجودة إلى عهد قريب ولا ندري إلى ما آل أمرها في فترة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس سرا. أصبح عدد الذين دخلوا في الإسلام أربعين شخصا. ما بين رجل وامرأة وربما زادوا على ذلك عدد بسيط هذه هي خلاصة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل سراً وكان كما قلت لكم عمرها عمر هذه المرحله. ثلاث سنوات من المهم أن نعود إلى هذه المرحلة فندرسها ونتساءل اولا عن الحكمة من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام سرا وقد أمره الله عز وجل بالدعوة فقال يا أيها المدثر قم فانذر الأمر عام ليس مقيدا لا بسر ولا بجهر ولكن اليس من الاولى وان محمدا صلى الله عليه وسلم يثق بربه ويثق بان الله عز وجل سيوفقه ما دام نبيا اليس من الاولى ان يدعو الى الله عز وجل جهرا الجواب عن هذا ان ابتداء المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله سرا لم يكن بسبب خوف منه على حياته معاذ الله لم يكن بسبب جبن هيمن على نفسه معاذ الله ولو أن الله عز وجل أمره أن يجهر بالدعوة ورأى الاخطار التي تحدق به تحيط به عن يمينه وشمال لدعا الى الله جهرا ولما بال بهذه الاخطار قط طيب إذن لماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى الله سرا بالشكل الذي ذكرناه لا يلقى بالدعوه الا اقاربه إلا أخص أصدقائه الذين يثق بهم ويفقون به هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم موقف تشريع ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ما معنى مشرع يعني مبلغ شرع الله سبحانه وتعالى للناس هو ليس مشرعا الله هو المشرع لكننا عندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم مشرع أي مبلغ شرع الله سبحانه وتعالى للناس الذين أرسل إليهم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فصدع بالدعوة جهر بها على اسماء الناس كلهم لثبت من ذلك شرع وحكم ديني ولست في كتب الفقه أن الدعوة إلى الله عز وجل ماضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وأن الدعاة إلى الله الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بها ينبغي أن يجهروا بها كما جهر ولا يجوز لهم أن يلجاوا إلى السر في دعوة الناس أبداً لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أمره الله عز وجل أن ينذر ويبلغ جهر بالدعوة وصدع بها فلو لم يكن الصدع بالدعوة واجباً لما بدأها جهراً إذن يجب علينا نحن في كل الظروف وفي كل الأحوال سواء كان المسلمون ضعافا أو اقوياء أقوياً، يجب عليهم أن يجهروا بالدعوه في كل الأحوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الصناة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتون في قوة الإيمان يعني المسلمون في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا على مستوى واحد من الثقة بنصر الله من قوة الإيمان ظروفهم مختلفة أوضاع العدو الذي يحيط بهم متفاوت متفاوتة ومن ثم فقد كان من لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم أن فسح لهم المجال الدعوة واجبة لكن فسح المجال في أسلوب الدعوة إن وجدوا أن الظرف خطير وأن الأخطار تحدق بالمسلمين وأن الجهر بالدعوة يوشك أن يوديا بقوة المسلمين فلهم أن يسروا بها الدليل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن وجدوا أن الظرف موات لهم وأن الجهر بالدعوة هو الذي يحقق المصلحة الدينية في حياة المسلمين إذن ينبغي أن يجهروا هذا الحكم الذي ثبت في الشريعة الإسلامية من اين اقتبسنا؟ من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلك سبيل السر بالدعوة لأنه خائف لم يسلك سبيل السر بالدعوة لأنه والعياذ بالله جبان لكنه صلى الله عليه وسلم ينقل لنا تشريع الله عز وجل وعمل رسول الله تشريع وكلامه ايضا تشريع وإقراره ايضا تشريع ومن هنا قرر الفقهاء وهم يتحدثون عن الجهاد اللساني يعني عن الدعوه الى الله عز وجل قرروا ان الدعوه واجبه يجب على ثله من المسلمين لا على كل المسلمين الذين يتأتى منهم الدعوة إلى الله عز وجل أن ينهضوا بهذا الواجب هل يجب عليهم أن يفعلوا ذلك جهرا في كل ظروف والأحوال والأوقات لا انطلاقا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الثلاث قالوا المثل فيها تفصيل. ينظرون إلى ما تقتضيه المصلحة الدينية إن وجدوا أن المسلمين ضعاف غرباء في مجتمع غريب عن الإسلام وأنهم إن صدعوا بالدعوة جاهراً فيمكن أن يختنق الإسلام نهائيا ويمكن أن يقضع على هذه الفئة البسيطة القليلة الغريبة من المسلمين إذن يسيرون في الدعوة إلى الله سرا بل يجب عليهم كما يقول العلماء وسنذكر نص الدال على ذلك يجب عليهم أن يدعوا إلى الله سرا وأن لا يجهروا وأن لا يقاتلوا من يقف في وجههم إن وجدوا أنهم غير قادرين على أن يحموا الدين لأنفسهم بوسعهم أن يضحوا بأنفسهم إذا المسألة تقف عند التضحيه بالنفس لكن إذا وجدوا أن الضحية ستكون الدين أن الضحية سيكون الدين بسبب الجار أو بسبب مقاتلة الذين يقفون في وجهنا لا ففي هذه الحالة يجب الإسرار وتجب المسالمة نعم هذا هو الحكم الشرعي منطلقه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانظروا في هذا إلى ما يقوله العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى يقول فإذا لم تحصل النكاية بمقاتلة الذين يريدون أن يقاتلون بسبب الدعوة إلى الله إذا لم تحصل النكايه وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة هذا كلام الفقهاء الشريعه الاسلاميه وما أظن في هذا خلاف ولكني نقلت هذا النص عن العزم بن عبد السلام ولعلكم أو أكثركم يعرف من هو العزم بن عبد السلام هو ذاك الذي أعلن أن حكم المماليك في القاهرة غير شرعي لأنهم مماليك غير ما تكون أصلهم كانوا عبيدا نعم وهو الذي نادى بأن هنالك أمراء معرضون للبيع وخضع المماليك الذين كانوا يحمون القاهرة لسلطان الشرع الذي أعلنه العز بن عبد السلام إذن العز بن عبد السلام لا يقول هذا الكلام انطلاقا من جبل ولكنه يقوله انطلاقا من ما يعرفه من حكم الله عز وجل في هذا الأمر إذا علم أو غلب على ظن المسلمين أن إعلانهم للدعوة إلى الله أو مقاتلتهم لمن يريدون أن يمنعون عن إبلاغ كلمة الله عز وجل سيكون مآله التضحيه بالدين ولم نترك أي نكاية في صفوف الآداء إذا في هذه الحالة ماذا صنعنا؟ الصورة انتصار للدين والحقيقة أنه تضحي بالله أليس كذلك إذا من أجل هذا ينبغي أن نمسك عن القتال وأن نمسك أيضا عن الجهر بالدعوة إذا كان الجهر بالدعوة سيتسبب عن اختناق الإسلام نعم هنا ينبغي أن ألفت النظر إلى نقطة دقيقة في هذا الحكم قد يظن البعض منكم أن السبب في هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الداوي إلى الله سرا في مثل هذه الحالة وحرمة مقاتلة العدو في مثل هذه الحالة قد يظن البعض أن سبب في ذلك يعني رحمة الباري عز وجل بنا نحن المسلمين والدعاه يعني سبب هذا الحكم أن نبعد عن أنفسنا الأخطار نبعد عن أنفسنا خطر الهلاك، خطر القتل خطر الموت نعم قد يظن ظان أن عله هذا الحكم هو هذا لا عله هذا الحكم الشرعي ودليله عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رعاية المسلمين لأنفسهم ليست علة ذلك حماية المسلمين لحياتهم لا وإنما العلة في ذلك أننا قد ايقنا أو غلب على ظننا أن مآل هذا القتال سيكون التضحية بماذا؟ بالدين في هذه الحالة ينبغي أن نحافظ على الدين من لا نجعله ضحية خطائنا أما لو علمنا أن الدين لن يضحى به وأن الدين سيبقى متألقا ولكننا نحن سنقتل في هذه الحالة مرحبا بالقتال لا مانع ولا حفر إذن لاحظوا الفرق كثيرون في هذا العصر من يعني الشباب المتحمس الذي ينطلق إلى حماسته قفزا فوق قواعد العلم هواعد الشريعة الإسلامية يظنون أن هذا الذي يقوله العزم من عبد السلام نوع من الخور نوع من الضعف ويقول قائل لا, لا لا لا نحن سنضع أرواحنا على أكفنا ولسوف نبذل مهجنا في سبيل الدين هذا الكلام لا خلاف فيه إذا علمت أنك ستبذل مهجتك في سبيل الدين وانك عندما تبذل مهجتك ودمك ومالك كل شيء في سبيل الدين سيكون الدين منتصرا او غلب على ظنك ذلك فاهلا وسهلا ضحي بحياتك وبدمك وبمالك هذا مطلوب ولكن الشيء الذي يبحثه ويذكره الفقهاء هو اننا عندما ندرس الوضع القائم بين المسلمين وغير المسلمين الذين يناصبوننا العداء نتيجه الدراسه وتقدير الامور غلب على ظننا او تاكدنا ان الضحيه لن تكون ارواحنا وانما الضحيه ستكون الدين نفسه ستجتس شافه الدين بسبب هذا الغلط هنا يأتي الكلام الذي يقوله الفقهاء والذي قرأت لكم تجسيدا له كلام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى نعم والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر خلال هذه السنوات الثلاث في طريق الدعوة إلى الله سرا لخوف على نفسه معاذ الله أبدا، ولكنه نبي، والنبي يلهم وإلهامه وحي، اوحى الله عز وجل إليه إلها من أو بأي طريقة من الطرق وحي غير مكلوب غير القرآن يعني، أن يدعو سرا، حتى يكون عمله تشريعا لنا، أي حتى نعلم نحن المسلمين أننا لسنا مضطرين أن نسير في طريق ضيق عندما ندعو إلى الله عز وجل الجهر دائما والمواجهة دائما لا ربنا عز وجل مكننا أن نفعل ما تقتضيه مصلحة الدين لا مصلحة الحياة مصلحة الدين فإذا وجدنا أن مصلحة الدين تقتضي أن نسير في دعوة الناس إلى الله سرا فعلنا ذلك وإن وجدنا أن مصلحة الدين تقتضي أن ندعو إلى الله عز وجل جهرا فعلنا ذلك أظن هذه النقطة أصبحت من الوضوح بمكان طيب هنا نقطة أخرى أيها الاخوه نحن نلاحظ أن الأوائل الذين دخلوا في الإسلام هؤلاء الأربعون إذا نظرنا إلى مستواهم وإلى هوياتهم نجد أنهم جميعا من الفقراء إن كانوا نساء أو رجالا وربما كانوا عبيد لا يؤهبه بهم ليس فيهم من في هؤلاء الذين دخلوا الإسلام في هذه المرحلة الأولى ليس فيهم واحد من اولئك الصناديد ابدا ليس فيهم واحد من اولئك الاغنياء ابدا كلهم مساكين كما نقول نحن بلغتنا دراويش كلهم عباره عن فقراء وبعض منهم كانوا عبيد رقاء وكان ذلك العصر الرق موجود كما تعلمون الحكم الواقع أن هذا ليس شان الذين دخلوا الإسلام في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط بل هذا شأن أتباع الرسل الذين جاءوا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كل الذين ابتعثهم الله عز وجل رسلاً وبثوا دعوتهم في أقوامهم كانت طليعه الناس الذين استجابوا لهم من الفقراء المساكين الدراويش الذين كانوا يسمون الاراذل نعم انظروا عندما يروي لنا بيان الله عز وجل حديث قوم نوح لسيدنا نوح ما؟ ماذا قالوا له قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل هذا كلام, كلام صناديد الكفر في عاد سيدنا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا تريد أن يعني نجلس إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الذين اتبعوا سيدنا موسى عندما ابتعثه الله سبحانه وتعالى من باري عز وجل يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يعني جماعة المساكين الفقراء الذين لا يؤمنون اقرأوا كتاب الله عز وجل وحديثه عن الأقوام الذين اتبعوا الرسل والانبياء من قبل تجدون أن طليعة الذين كانوا يسرعون فيستجيبون لدعوة الرسل والأنبياء هم من هذه الطبقة طيب ما السبب؟ السبب أيها الاخوه أن الفقير من الناس المسكين من الناس الذي لا تكتب له شهرة في الأوساط لم يتبوى مركز رئاسي بين قومه حمله خفيف لا يجد عندما يقتنع بدعوة النبي عندما يقتنع بالحق الذي يصغي إليه لا يجد ما يحجزه عن الاستجابة لهذا الحق لا يوجد ما يحجزه لاحظوا لماذا دعوة الرسل والانبياء كلها إلى ما إلى شيء واحد أن يعرف الناس جميعا هوياتهم من هم عبيد مملوكون لله سلع في بضاعة الرحمن إنجاز التعبير ثم اذا عرفوا ذلك ان يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ يعني ان يكونوا عبيدا لله عز وجل بالسلوك الاختياري كما عرفوا انهم عبيد لله بالواقع الاضطراري طيب الرجل الذي اشتهر بين الأوساط ونسجت له شهرة كبير الإنسان الذي تبوأ مركز كبير بين قومه الإنسان الغني الذي نسج له غناء معنى من معاني الاستكبار والتعاظم هل من اليسير عليه أن يصطبغ بذل العبودية لله صعب في تناقض الدعوة التي بعث بها الرسل كلها واحده مغدى يا ناس قفوا أمام مرآة هوياتكم عرفوا من أنتم أنتم عبيد مملكون لله إذن فينبغي أن تدينوا بذل العبودية لله عز وجل ينبغي أن تحطم يعني كراسي الكبرياء وعروش التعاظم وما إلى ذلك وينبغي أن تسيروا في حياتكم سيرة العبيد طيب هذه هي دعوه الرسل والانبياء هذه دعوه تصطدم مع كبرياء المستكبرين تصطدم مع التباهي الذي تفيض فيها مشاعر صناديد الشرك والاغنياء وما وله وما الى ذلك مشاعرهم تتناقض مع هذا الذي بعث به الرسل والانبياء في حين الانسان الفقير الإنسان المسكين، الدرويش، العبد الذي استعبد هل تتناقض هذه الدعوة معه؟ هو بطبيعة الحال مسكين ودرويش وما يعني ما في حاجز بينه وبين الحقيقه ابدا بشكل من الأشكال ولذلك دائماً تجد أن هذه الفئة خفيفة الحمل الفئة التي لم تثقلها مشاعر الكبرياء مشاعر التعاظم هم أسرع الناس استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى مشاعرهم متلائمة مع هذه الدعوة التي نعم يسمعونها ومن هنا كانت الفئة الأولى طليعة المستجيبين لنداء الرسل كلهم هم هذه في هذه الطبقه نعم فهؤلاء الذين دخلوا الاسلام في هذا الفتره كانوا من هذه الطبقه لهذا السبب قد يقول قائل وقد قالوا ان هؤلاء المساكين الدراويش الفقراء الذين دخلوا الإسلام لم يدخلوا لايمان منهم به ولا لقناعة منهم بأنه الحق ولكن لما كانت قلوبهم تفيض حقدا على أولئك الأغنياء على أولئك المستكبرين على أولئك الذين يسمونهم مرة إقطاع مرة يسموهم رأسماليين مرة يسموهم ما بعرف إيش نعم تفيض قلوبهم حقدا عليهم لأن هؤلاء محرومين مساكين وجدوا في دخولهم في هذا الدين ما يجعلهم يقفون موقف العداء لأولئك الآخرين وما يجعلهم ينتقمون منه في يوم من الأيام لذلك دخلوا في بوابة هذا الدين واستجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمانا منهم بحقيقة هذه الدعوة ولكن أملا منهم بأن يأتي يوما ينتصرون فيه على هؤلاء الذين كانوا صناديد الشرك وكانوا من المستكبرين ومن الاغنياء ومن الذين كانت لهم يعني رحل التجارية ما بين الشمال والجنوب في الجزيره العربية الى اخره ما هنالك هذا كلام يقال ومن الذي يقولونه الماديون الذين يقولون دائما الطبقة الكادحة تكون حقن على الطبقة الإقطاع ورأس المال الجشعين وما إلى ذلك ومن ثم ينتهزون فرصة المبادئ والأخلاق والدين وما إلى ذلك ليجعلوا من ذلك سلما ينقضون به على أولئك الناس ودائما الثورات قامت بسبب هذا الأمر نعم ثورة البروليتاريا يعني الكادحين على الإقطاع كانت بهذا الشكل فالناس اتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتبعوا لأنه فعلا آمنوا بيوم القيامة والقرآن لكن وجدوا في محمد صلى الله عليه وسلم قائد ثورة اقتصادية ضد الإقطاع هذا الكلام قد يقال ما الجواب عن ذلك الجواب هو التالي أيها الاخوه الواقع ان كل الذين سمعوا نداء محمد صلى الله عليه وسلم واصغوا الى كلامه غصوا بالاعتراف بما امنوا به اخفوا ايمانهم في طوايا قلوبهم استكبارا وصدق عليهم قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو أما الفقراء والمستضعفون فهم مثلهم مؤمنون لكن لم يجدوا ما, يح ما يحملهم على أن يخفوا إيمانهم هذا المستكبرون أخفوا يقينهم بسبب استكبارهم ومن أجل أن لا يقتضي إسلامهم أن ينزلوا من علياء الاستكبار العبودية لله عز وجل تقتضي أن يحقموا كبرياءهم أما المستضعفون فأعلنوا إسلامهم أعلن يعني عن إيمانهم لأنهم لم يجدوا ما يحملهم على أن يخفوا هذا الدين إذن الإيمان الحقيقي جامع مشترك بين الفئتين لكن السبب الذي جعل المستكبرين يغصون بالاعتراف هذا الذي ذكرت لكم والسبب الذي جعل المستضعفين يعلنون ويقرون ويخضعون للحق هذا الذي ذكرته لكم فاذا المسألة ليس كما يقول هؤلاء المتخيلون الماديون يعني هؤلاء الماديون ماذا يريدون ان يقولوا يريدون ان يقولوا ان محمد عليه الصلاه والسلام قاد ثوره اقتصاديه وكان ممثلا لطبقة البروليتاريا الطبقه الكادحه العمال الفلاحين المساكين هدول نعم في سبيل ماذا في سبيل الاقتصاد يعني مثل هدول اللي قاموا بالثورة البلشفية الثورة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الروسية أي نعم وأيام لينين وأيام كذا ونعم من أجل الاقتصاد ما إلى ذلك نعم صحيح ان محمد عليه الصلاة والسلام كان ثائراً اقتصاديا وكان كل همه أن ينقل الثروة من جيوب هؤلاء المستكبرين وهؤلاء الأغنياء ويضعها في جيوب هؤلاء أي أحمق يمكن أن يصدق هذا الكلام أي غبي ممكن أن يصدق هذا الكلام يعني هل محمد عليه الصلاة والسلام كان ليل نهار نعم نعم يعاني منهم أن الثروات كلها مجمعة في طبقه الاقطاع والرأسماليين الجشعين وما إلى ذلك وهو وزمان وهالفقراء مساكين محرومين يلا تعالوا نعمل ثوره حتى نجي نأخذ الأموال اللي احنا بدال منهم حياته اللي راح نشرحها هيك كانت. والله اذا حياته التي راح نشرحها بالدل على انه التفت يوم واحد يوم واحد من الايام الى هذه الثروات وسال اللعاب عليها سنتبعهم في ذلك لكن اطلاقا كانت حياته وحياه اصحابه في كل يوم انهم ينفضون ايديهم عن الدنيا التي تمنعهم عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى كيف ممكن انهم صدقه طبعا دراستنا للمراحل التالية لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستبلور هذه الناحية وتبين لنا أن الأمر ليس بهذا الشكل، لكن كما قلت لكم، المستضعفون دائما لا يمنعهم مانع من أن يعانق الحق وأن يصبغ به. لا سيما الحق الذي هو عبودية الإنسان لله عز وجل المسكين الدرويش الذي لا الكبر عم يسكره لا الغنى عم يطغيه ولا المراكز العالية عم تخلي يكون محجوب عن الحق وسمع النداء وأصر السمع وآمن عقله به ما الذي يمنعه من ان يعتنق هذا الكلام انا عبد تريني عبد مو لزيد مو لعمر تعني عبد لربي نعم والدليل على هذا لاحظوا هذا المشهد به نختم درسنا ربعي بن عامر رجل من ابسط ابسط جنود سعد بن أبي وقاص في غزوه القادسيه ارسل اليه رستم قائد الجيش الفارسي ان ارسل الينا ضابطا من عندك حتى نفاوضه في امر القتال الذي بيننا وبينكم ارسل مضابط ارسل جندي من ابسط جنوده اسمه ربعي بن عامر ذهب ربعي كان رستم قد اقام سرادقا فخما كله يتلالا بالزخارف التي يعني تبهر الابصار ما اخذ بها لو كان ربعي بن عامر كما قالوا دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام يسور على الاقطاع بمجرد ما شاف هذا المنظر شو كان صار فيه كان سال لعابه اسم مازن من ذلك وجعل الزج رمحه الى الارض واخذ يتوكأ بشده على البسط حتى مزق كل البسط يلي عم يمروا عليها يوصل زجر الرمح ثم انه جلس مع رستم على عرشه اجوا حتى ياخذوا ألا ما أنا ما أجب لكم أنتم وعدتوا لي خبر يا أبو عدو أما بدي يا أبو عدو فقال ما ومحل شاهد هنا نظر فوجد عن يمين رستوم إلى آخر الخط وعن يساره ناس راكعين راكعين ركوع الصلاة وطبعا اندهاقين والعظماء حول رستوم <تصفيق> نظر وضحك قال كنا نظن انكم ذو احلام اصحاب عقول ولكني ما رايت قوما اسخف منكم ظننت انكم تتواسون وتتساوون كما نتواسى ونتساوى وما علمت ان فيكم الهه يعبدون واناسا يعبدون شايف كيف هو محل الشيء بقى طبعا هذا الكلام عم يترجم هذول الدرويش اللي راكعين راسا هالكلمة شو ساويت عندهم قدحت زنادة الثورة الداخلية في قلوبهم أما الدهاقين الكبار فلفت واحد منهم نظره إلى الثاني قال لقد رمى العربي بكلمة ما زال سفهاؤنا يعني صغارنا واراذلنا تنزع إليها ترى هالكلمة اللي حكاها من زمان هدولي المستضعفون والعبيد شيئتنا عم ندور براسهم هيجها هنا براسهم طيب الله كيف هذا هو الذي دفع هؤلاء الناس إلى الإسلام مو بدون يستخدموا الإسلام مشان يعملوا السلم مشان يصلوا للمال ويقولوا له لهدنك يلا اجا دورنا تركوا انتم سروات ونحن راح نأخذ السروات اطلاقا لما سنقولها وسيتم ميقاتها لما عرض على محمد صلى الله عليه وسلم الملك والمال بحيث يكون واحد لو كان صحيح قائد ثورة اقتصادية شو كان آل يقول تعالوا لنا نتعقد ها أنا هذا اللي اياه لكنه قال ما جئت أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله جعلني رسولا فأمذل علي كتابا فابلغتكم بدنا نحكي هالكلام فيما بعد إن شاء الله إذا هذا هو السر في أن المستضعفين دائما هم أقرب إلى معانقة الحق المتمثل في عبودية الإنسان لله عز وجل من غيره والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم ان عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 اللهم إنك تعلم أن عبادك المؤمنون بك أنت ولينا لا ولي لنا سواك وأنت ربنا القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فيا ربي أخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا تقطعنا عنك بقواطع العيوب يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام ولا بقبائح الذنوب يا أكرم الأكرمين نحن عبادك الضعاف كما قلت وكما وصفتنا في محكم تبيانك يا رب العالمين فنسألك بالضعف الذي ركبته فينا نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالعبودية التي نتشرف بها لك يا رب العالمين أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا ترجع أكفنا خائبة عن باب كرمك وجودك يا من لا يغلق باب كرمه وإحسانه دون أحد يا رب أعطي الساعة كل واحد منا سؤاله بما يرضيك يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا من لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أعطي كلاً منا في هذه الساعة السؤلة بما يرضيك يا رب العالمين وأكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالرحمة الغامرة ارفع مقتك وغضبك عنه يا رب ارفع سخطك ارفع مقتك وغضبك عنه نحن مقررون بأننا نستحق سخطك وبأننا نستحق غضبك مقررون ومعترفون يا ذا الجلال والإكرام لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك أسأنا وارتكبنا وشردنا عن بابك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا يا ذا الجلال والإكرام والآن نريد أن نعود إليك فاقبل عودتنا إليك يا ذا الجلال والإكرام نفر من قضائح فعالنا إلى كرمك وجودك نفر منك إليك. نفر من سخطك إلى رحمتك يا أرحم الراحمين اقبلنا يا أرحم الراحمين اقبلنا يا أرحم الراحمين اقبلنا الغيف يا رب العالمين يا رب اسقنا الغيف يا رب إن سخطك يخيفنا يا رب إن ظاهرة هذا الغضب تخيفنا يا رب العالمين ونحن عبيد عبيدك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا تهلكنا يا رب يا رب العالمين لا تهلكنا يا رب يا رب لا تهلكنا بالضمأ يا رب لا تهلكنا بالجوع يا أرحم الراحمين أنزل علينا من بركات سمائك يا رب العالمين أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ان كان الحجاب الذي يمنع نزول هبوط رحمتك إلينا هو عصيان العاصين وفسق الفاسقين واستكبار المستكبرين عليك فأنت الهادي يا رب العالمين اهديهم في من هديت يا ذا الجلال والإكرام وجه قلوب التائهين إليك بالتوبة يا رب العالمين يا ربي وجه قلوب العاصين إليك بالتوبة يا رب العالمين يا ربي وجه قلوب الملاحدة إليك بالتوبة والعودة إلى دينك يا رب العالمين يا هادي المضلين اهدنا واهديهم جميعا يا هادي المضلين اهدنا واهدهم جميعا يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين فرج همنا يا رب يا ربي فرج همنا يا رب إلهي أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وها نحن ندعوك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما أمرت وأنت ربنا القائل على لسان نبيك نوح استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وهنا نستغفرك من ذنوبنا نسالك المغفره نسالك العفو نسالك المغفره نسالك التوبه ها نحن نستغفرك يا ربي فارسل علينا السماء مدرارا يا ربي نسالك بالشيوخ الركع يا ربي نسالك بالاطفال الردع يا ربي نسالك بالبائم الردع الا تهلكهم بسببنا يا رب اجعلهم شفاعا لنا بين يدي دعائنا يا ذا الجلال والكرب يا رب إن استجبت دعائنا أو لم تستجب دعائنا لن نحيد عن بابك وحقك يا رب دعاؤنا مستمر عبوديتنا باقية دعاؤنا مستمر ما بقيت عبوديتنا لك سنظل ملتصقين ببابك سنظل واقفين على أعتابك إن أعطيتنا ولا ما أعطيتنا إن قبلتنا ولا ما قبلتنا ما من رب غيرك ما لنا رب غيرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام هذا شأننا هذا شأننا وهذه هي حالنا وانت ربنا الغني عنا لك العتبة يا ربي حتى ترضى لك العتبة يا ربي حتى ترضى نحن عبيدك في السر والضراء في كل الاحوال في كل الأحوال. لكن نحن شحاثون على بابك شانه ان مد الرجاء إليك انت كريم انت كريم يا رب المائده التي فصدتها مفتوح للعاصي والطائع والفاسق والمؤمن والفاجر ونحن مؤمنين بك يا رب العالمين لا تمنعنا رفدك يا رب لا تقطع عنا كرمك لا تقطع عنا رزقك يا رب العالمين يا أكرمين يا رب الجلال والإكرام نسألك اللهم بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعانا نسألك يا ربنا بحبه لك إلا استجبت دعانا اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. <سؤال> على محمد. صلى الله عليه وسلم. صل الله محمد. صل الله عليه وسلم. صل الله على محمد. صل الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ملاحة واب هادين المختار. ملاحة واب هادين المخت. Salaam alaikum, Salaam alaikum, Salaam alaikum, Sallallahu alaikum, Salaam Sallallahu Salaam alaikum, Salaam alaikum, Salaam alaikum, Salaam الله